لآن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن ليس د ع و ا و ج و ه ك م غير ا ل م ر ب ح ل ه ذات ل مضمون بالله ا ج ت م ا والكتاب ن ب ي ي ن والنبيين و ا ت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين و ب ن السبيل والسائلين وفي الرقاب, الرقاب واقام ا ل ص ل ا ة و ا ت ا ل ز ك ا ة والموفون بعهدهم إ ذ ا عاهدوا والموفون بعهدهم إ ذ ا عاهدوا والصابرين في ا ل ب أ س ا ء والضراء وحين الباس أ و ل ئ ك الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون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 ولا تعتدوا إ ن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم و أ خ ر ج و ه م من حيث أ خ ر ج و ك م والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ف إ ن قاتلوكم فاقتلوهم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 و ا ل ح ر م ا قصاص فمن اعتدى ا ت فمن ف عليكم ع ت د و ا ع ل ي ه بمثل م ا اعتدى ع ل ي ك م و ا ت ق و ا ا ل ل ه و ع ل م و ا أن ا ل ل ه مع ا ل م ت ق ي ن و ا في س ب ي ل الله و ل الحسنى ت ا 「そして私はここにあるんですよ」